حسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم مغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا سائل يقول يكثر في مجتمعنا التماس الدعاء من الأشخاص يظنون فيهم الصلاح فهل هذا فيه محذور وهل هذا من التوسل التوسل الممنوع في هذا الباب هو التوسل بالصالحين الأموات أو بالصالحين الغائبين فهذا توسل ممنوع ودلت النصوص على منعه أما التوسل بدعاء الصالح الحي الحاضر بأن يلقى شخصا ويقول أدعو الله لي أو أطلب من الله أن يغفر لي أو أدعو الله لمريض فلان أن يشفيه فهذا لا بأس به ودلة النصوص على جوازه لكن أهل العلم يقول ينبغي لمن طلب مثل هذا الطلب أن يكون مراده حصول النفع للجميع لأن من دعا لأخيه بظهر الغيب انتفع هو وانتفع أخوه وعم الخير وانتشر في الناس وقد وكل الله عز وجل ملكا إذا دعا الأخ لأخيه بظاهر الغيب بدعم قال الملك ولك بمثل ذلك ولهذا من فقه بعض الصالحين وأهل العلم المتقدمين أن بعضهم إذا عرضت له حاجة دعا بمثلها لإخوانه والح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء لإخوانه بحاجته لأن الله عز وجل وكل ملكا يقول ولك بمثل ذلك مثل يعني يكون شاب مقبل على الزواج ويتمنى أن يكرمه الله سبحانه وتعالى زوجة صالحة يرفع يديه في الدعاء ويدعو لنفسه أن يمن الله على عليه بالزوجة الصالح وايضا يدعو بذلك لاخوانه اللهم أعف شباب المسلمين اللهم من عليهم بالزوجة الصالحة الله يدعو ويلح على الله بذلك يقول الملك ولك بمثل ذلك. نعم. حسن الله إليكم هذا السؤال يقول أنه كان قد خرج لعمل عمرة عن والده قبل طواف الوداع. فقال له صاحبه أن عليه دم أو صيام عشرة أيام. فما هو الصحيح؟ السؤال. <تصفيق> يقول أنه كان قد خرج لعمل عمرة عن والده قبل طواف الوداع. <تصفيق> فقال له صاحب أن عليه دم أو صيام عشرة أيام إذا رجع إلى بلده الأصل في الـ الـ الحاج أن يكون آخر أعماله توديع البيت آخر أعمال الحج أن يكون ذلك توديع البيت بطواف سبعة أشواط ومن خرج من مكة قبل أن, أن يودع لأي غرض من الأغراض فإنه يكون ترك بذلك هذا الواجب ولو رجع بعد خروجه من أجل أن يودع لا يفيد ذلك لا يفيد ذلك لما جاء في الحديث أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت نعم وهذا السال يقول ما هي علامات قبول الحج أهل العلم يقولون الحج المقبول والحج المبرور له علامتان علامة في أثناء الحج وعلامة بعد انقضاء الحج أما العلامة التي في أثناء الحج فهي أن يكون الحاج قد اجتهد في حجه أن يوقعه خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الاخلاص والمتابعة شرطاني لقبول الأعمال الحج وغيره والعلامة الثانية بعد الحج وهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خير منها قبله فإذا كانت حاله سيئة قبل الحج تكون بعد الحج حسنة وإذا كانت حاله حسنة قبل الحج تكون بعد الحج أحسن فهذه من علامات القبول أما والعياذ بالله شخص قبل الحج كان عاصيا ثم بعد الحج كان أشد عصيانا هل هذه من علامات القبول فعلامة القبول أن, أن الإنسان بعد الحج حاله تكون أحسن ولهذا يقول العلماء من ثواب الحسنة الحسنة بعدها يقول العلماء الحسنة تنادي أختها الحسنة تنادي أختها فإذا كانت حسنة الحج حسنة متقبلة وطاعة مبرورة اتى بها العبد على الوجه الذي يرضي الله فمن ثواب ذلك الحسنات التي تتيسر للعبد بعد الحج ولهذا كم من الناس الذين من الله عز وجل وأكرمهم وكان كان حجهم بداية حياة جميلة وأيام طيبة مباركة في حسن الصلة مع الله والبعد عن المعاصي والآثام ثم أمر آخر ألا وهو أن الإنسان مهما بلغ في العبادة المبلغ العظيم بإتمامها وتكميلها إلى آخره لا يدعي لنفسه القبول بل لا يزال خائفا كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون، وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف لا يقبل. الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف لا يقبل هذا هو معنى قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وانظر في هذا الباب العظيم دعاء خليل الرحمن عند بنائه بيت الرحمن قال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أحد السلف كما أورد ذلك ابن كثير في تفسيره ووهب بن الورد قرأ هذه الآية غبكة قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف لا يقبل ربنا تقبل منا فالواجب على المسلم أن يجاهد نفسه على تكميل العبادة وتتميمها الحج الصلاة الصيام إلى غير ذلك ويسأل الله تبارك وتعالى القبول ولهذا كانت سنه ماضيه في العيدين عيد الأضحى الذي يعقب طاعة الحج وعيد الفطر الذي يعقب طاعة الصيام كانت سنة ماضية من زمن الصحابة إلى يومنا هذا أن يقول المسلمون بعضهم لبعض في ذلك اليوم تقبل الله منا ومنكم كلهم يرجون القبول نسال الله عز وجل لنا جميعا القبول والتوفيق لما يحبه ويرضاه وأن يهدينا سواء السبيل ونكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين